لو اتقنه الطالب لحصلت له ملكة حديثية اجتهاديه ولكن ربما قد يغنيه عن غيره إذا قرأه بجميع شروحه مختصره ومطوله ومنظومه وهذا إن شاء الله سيخرج بنتيجة مهمة جدا قال المصنف رحمه الله سبقا ذكرنا إن التصاميف، وتكلمنا على معنى التصنيف ومعنى التأليف والفرق بينهما واليوم عندنا قوله, عندنا قوله في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك إذن فيما يتعلق بالتصنيف سبق لا داعية للإعادة لكن قول المصنف رحمه الله تعالى في اصطلاح أهل الحديث الاصطلاح ماذا يعني بقوله في استلاح؟ كلمة الاصطلاح إذا أطلقت في لغة العرب فيعنون بها مطلق الاتفاق الاصطلاح لغة هو مطلق الاتفاق يعنون أن أصل الاتفاق قائم. ولكنه غير مقيد فهو مطلق الاتفاق وهذا على القول المختار في إثبات الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء افهموا هذا جيد مطلق الاتفاق هناك الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء لأن مطلق الشيء ماذا يراد به وماذا يقصد به يقصد به أصل الشيء اصل الشيء بينما الشيء المطلق يقصد به ماذا كمال الشيء كمال الشيء اذ لا بد من هذا الفهم ولا بد من الفرق اذا لم تفهموا هذا الفرق سترون ماذا سيقع ولذلك قلت ومطلق الشيء لأصل وارد ومطلق الشيء لاصل وارد وللكمال تعكس المقاصد ومطلق الشيء لأصل وارد وللكمال تعكس المقاصد فينتم هذا البيت فينتم هذا البيت عندنا ومطلق الشيء لأصل وارد وللكمال تعكس المقاصد واضحين Pendاخ legislature طيب عندنا ماذا عندنا الشيء المطلق ومطلق الشيء الشيء المطلق ومطلق الشيء ما هو مطلق الشيء أصل الشيء مطلق الشيء اصل الشيء ما هو الشيء المطلق كمال الشيء كمال الشيء لماذا قلت لكم هذا لانهم اذا اطلقوا الاتفاق الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق اذا لم تفهموا هذا الفرق س... يعني الفهم الدقيق الشيء المطلق ومطلق الشيء لا ينفعكم او ربما زللتم في باب مسمى الايمان والكفر ربما لذلك إذا فهمتمه ينفعكم في مسمى الإيمان والكفر ولذلك ستقرأون إن شاء الله في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله قال ومع ذلك لا يكفرون آل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بمطلق المعاصي والكبائر فأنت عندما تجد عليه العباره ماذا تقصد؟ ماذا يقصد منها؟ الحافظ ابن تيمية رحمه الله وتعالى فإذلك معنى أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة إذا لا بد من هذا التفريق وإذا رجعتم إلى شرح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله الواسطية يقول والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال يعني الكمال ومطلق الشيء يعني اصل الشيء فالمؤمن الذي فعل الكبيره طكب الكبيرة عنده ماذا عنده الايمان المطلق ولا مطلق الايمان عنده مطلق الايمان يعني اصل الايمان موجود عنده لكن كماله اين هو مفقود فهمتم هذا هذا اي نعم هذا فهم دقيق ليس لا يا الزاني فقط وقلع الزوج او من المؤمنين اقتتلوا على ذلك في آيات كثيرة هذا ان لم تفهم وهذا الفرق الدقيق وقعت في مذهب الخوارج في نفس الوقت في مذهب المرجئه دون أن تقصدوا ذلك وربما انت لا تقصد هذا وبه وجب الاعلام والتنبيه على هذه القاعدة للتحصين من الغلو وايش والإرجاء والإرجاء واضح هذا ومراد الحافظ هنا ما هو انما قال في استراح أهل الحديث يعني في فهم أهل الحديث واستراحهم وفي استراحه من في استراح أهل, أهل الحديث في عرف أهل الحديث في عرف أهل الحديث وهو اتفاقهم وتوافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة متداولة بينهم على وجه متعارف بينهم لأنهم اصطلاحوا عليها فلذلك في اصطلاح أهل الحديث أي في عرفهم الذي اتفقوا عليه، في عرفهم الذي اتفقوا عليه، ولكنه من حيث اللغة ومطلق الاتفاق، مطلق الاتفاق، ومن حيث الاصطلاح، الاصطلاح من حيث الاصطلاح اتفاق طائفة معودة على أمر معهود متى كأطلق انصرف اليه هذا التعريف سبق لنا فيه. هذه التعرف ينبغي ان تحفظ حفظناها في الصغر وبقية كما هي واتفاق طائفه معهوده على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف اليه مثلا اهل العلم اتفقوا على اشياء خذوا مثلا علم اصول الفقه علماء الاصول اتفقوا على معان معينه معروفه بينهم اتفقوا على معان تفقوا أيضا أن أعمال الإنسان وأفعال الإنسان وأفكار الإنسان ونيات الإنسان في الشريعة الاسلام لا تخرج عن حدود الأحكام الشرعية أحكام الشرعية الخمسة الواجد والمستحب والمندوب والحرام والمكروه وزاد بعضهم الصحيح والفاسد ووضع هذا طيب هذه الأشياء الخمس أو السبع متعارف بين من متعارف بين علماء الأصف وأيضا عندهم متعارف بينهم على أن كل واحد من هذه الأحكام الخمسه ليست في درجة واحدة وليست في مرتبة واحدة هذا بالنسبة لبعضها بعضها مثلا من الواجبات ما هو اهم من سائل الواجبات مثل ماذا مثل الصلاه الصلاه طبعا لها مرتبه مثل الجهاد عندما يصبح فرض عينه عندما يصبح فرض عينه فاذا ترك الانسان بعض الواجبات ترك مثلا الزكاه ترك الصيام، يكون اخف من كونه اذا ترك الصلاه واذا ترك الانسان هذه الاشياء كذلك في المحرمات نفس الشيء الزنا حرام ولكن النبي عليه الصلاه والسلام جعله اشد حرمه في ماذا اذا زنى الانسان يزالي حليل تجاري يعني اكبر الكبائر اذا هي مرات ايضا ولا بركات كذلك هناك ما هو اشد حرمه يعني كالربا وهناك ما هو اشد كراهه من غيرها من المكروهات هناك مكروهات يعني كالبخل وهناك داء ادواء من البخل اذا البخل يعني معناه انه شديد الكراهه ومن المستحبات ايضا ما هو اكد استحباب يعني كان يصلي الانسان ركعتين بعد الوضوء وأن يصلي صلاه الليل شكون افضل صلاه الليل طبعا وبعضها اقل درجه من هذا فإذا من عرف هذا اتفاق بين ماذا بين علماء الاصول بين علماء الاصول فلذلك استراحنا هو اتفاق الطائفه المعينه على اطلاق هذا اللفظ المعين على هذا المعنى المعين كما قال احد الشيوخ هنا اطلاق اتفاق طائفه للطائفه المعينه يعني الطائفه المعينه هم علماء الحديث في هذا علماء المصطلح لأن عندما نقول علماء الحديث هو علم الحديث جنس وتحته أنواع والمصطلح نوع من أنواع من أنواع علوم الحديث فلذلك لما نقول علم الحديث أو علم المصطلح فهناك بينهما فرق فكل علم الحديث يعتبر مصطلحا ولا عكسا تصور الاصطلاحات إلى طائفة معينة اتفقت على لفظ معين واتفقت له على معنى معين إذن يكون هنا يقال اصطلاح اهل الفن اصطلاح اهل الفن اذا فهمنا هذا. فين هذا فينبغي ان نعلم ان كل فن له اصطلاحاته يعني المعنى الخاص به الخاص بهذا اللفظ يعني الالفاظ لم تكن عبثا لا يقصدون أن كل علم له ألفاظ يختص بها لا يشاركه في غيره من العلوم لا ابدا لا يقصدون يعني ممكن تقول هذا اللفظ الخبر عند أهل الحديث لا يمكن أن يكون عند غيرهم نقول له لا نقول له لا هذا يكون عند الحديث ويكون عند النحات ويكون عند البلاغيين ويكون عند غيرهم ولكن معناه عند آل الحديث شيء ومعناه عند النحويين شيء آخر، فكل لفظ له معنى خاص به لألفا معينة قد تكون مشتركة هذه الألفا مشتركة في غيره من العلوم، فقد يشترك علمان في لفظ وربما أكثر أكثر من علم في لفظة واحدة ويختلف معناها عند عند اهل هذا العلم عن أهل العلم الآخر. هل يعاب عليهم؟ لا يعاب لا على هؤلاء ولا على أولئك ولذلك القاعدة المعروفة لديكم دائماً نذكرها ماذا يقولون؟ لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح واضح؟ طيب مثلاً كما قلت لكم الخبر هذه خبر كلمة في اصطلاح المحدثين موجودة وفي اصطلاح النحويين موجودة غير أن معناها عند المحدثين هل هو نفس المعنى عند النحات؟ الجواب لا يختلف معناها كليا عند المحدثين عن معناها عند النحويين لكن من حيث الإطلاق كيف هي من حيث الإطلاق يعني عند النحات وعند كذا لكن عندما يطلقها المحدثون ركزوا معنا نسمع الحافظ المحاجر قال الخبر إما لما سمعوا الخبر هل ينصرف إلى ذهنك الخبر الذي هو الجزء المتم الفائدة لا عندما تسمع أيضا عند البلاغيين أو المناطق فهل ينصرف إلى ذهنك المراد به خبر لي عند المحدثين لا لكن عندما تسمع عند النحاذ الخبر فماذا يقصدون به؟ الجزء المتم الفائدة الجزء المتم الفائدة ولكن من حيث أطلق هذه العبارة وهذه اللفظه الخبر المحدثون فماذا يعنون بها؟ لا يعنون بها ما يعنيه أهل النحو ولا غيرهم ولا يعنون ما يعني به غيرهم واضح؟ طيب مثلا أهل الحديث إذا أطلقوا الخبر ماذا يريدون به؟ ما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى غيره من الاقوال والافعال كما سياتينا ان شاء الله وسياتينا البيان في هذا ونفرق واضح ما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نقول ما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى غيره من الاقوال والافعال فقد يكون الخبر الاخبار عند الصحابي موقف عن الصحابه ويقال له خبر موقف على التابع يقال له خبر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خبر وهذا سيئتنا إن شاء الله لكن النحات عندما يطلق عندهم الخبر ماذا يريدون به الجزء من الجملة الاسميه المتممة لمعنى ودعنا من الخلاف القائم بين النحات هل الجملة هي وحدة هي التي تتمم المعنى أو المبتدى والخبر تمم المعنى هذا لا يهمنا ولذلك مالك يقول هذا إذا أردتم أن تبحثوا ارجعوا إلى شروح الفيات لمالك والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر و الايادي الشهيد الجمله الاسميه عنده مبتداوخه لا يتم معناه الا بهما لا يتم معناه الا بهما اذا نحن وجدنا لفظه واحده واحد قصد معنا واخر قصد عن اخر لاحظتم الخبر لكن معناه اختلف باختلاف ماذا باختلاف الاصطلاح استلح كل علم استلحوا على أن معناها كذا وكذا واستلح الحديث على أن إطلاقها على هذا المعنى الفلاني لا كما أطلقها النحاس لا كما اطلقها النحاس ونستحضر دائما لا مشاحة في الاستلح لا مشاحة في الاستلح بل قد يستعمل اللفظ الواحد في العلم الواحد بأكثر من معنى وذلك لاختلاف القائل وهذا كن كان يستعمله بعض أهل العلم على معنى، ويستعمله البعض الآخر على معنى آخر، أو قد يستعمل يقول اختلاف اختلاف زمن كأن يستعمل هذا اللف في زمن معين على معنى، وفي زمن آخر يستعمل على معنى آخر، وفي مكان آخر يستعمل على معنى آخر، فلذلك يقولون الفتوى تتغير. بتغير الزمان والمكان هذا قال ابن النساء العرف فيستعمله آل بلدين أخرى على معنى آخر على معنى آخر بل العالم الواحد قد يستعمل هو نفسه اللفظ الواحد لماذا يستعمل اللفظ الواحد طالتا على معنى وطالت أخرى على معنى آخر كما يفعل مثلا ابن معي ليس بشيء لا شيء ليس بشيء طالت يستعملها ننظر في الراوي الذي قيلت فيه إذا قال في راول ليس بشيء ننظر ماذا قال فيه المحدثون والحفار فإذا وجدنا أنهم قالوا بأنه ثقة أو جبل نفق فيه روح ماذا نقول ماذا قصد إذن هو ليس بشيء قصد به قليل الحديث، قلة الأحاديث لكن إذا قال ليس بشيء ننظر إلى ماذا قال فيه غيره فإذا ضعافوا معنى أن هذا جرح شديد بينما الشافعي إذا أطلق لا شيء أو ليس بشيء جرح شديد إذا أطلقوا البخاري جرح شديد إذا أطلقوا علي المديني جرح شديد وهكذا قد يطلق أيضا لا بأس ويريد بي أنه ثقة يسأل عن فيقول لا بأس قال أليس ثقة قال قد وثقته قد وثقته إذن معنى وإذا أطلق ثقة على شخص آخر واحد أطلق عليه لا بأس واحد أطلق عليه ثقة هذا ثقة هذا ثقة إلا أن التوثيق درجة يعني الذي قال فيه ثقة أعلى درجة من قال فيه لا بأس أو ليس به بأس مع أنه إيش؟ أنه ثقة هو أيضا وهكذا استراحات ربما ستمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى فلذلك ينبغي الطالب العلم أن ينظر إلى هذا الاختلاف وأن يراعيه وأن يدقق فيه النظر لأنه إذا لم يفهموا ربما فاته شيء كثير فاتوا شيء كثير وربما يقع في اخطاء كبيرة سواء كانت يعني هذه الأخطاء تكبر أو تصغر بحسب ما للمصطلح ذاته من أهمية من أهمية منهجية طبعا فمثلا المصطلح الذي يستعمل لا شيء أو ليس بشيء قد يستعمل ويراد به الجرح الشديد وقد يستعمل ويراد به ماذا قله الاحاديث لا باس قد يستعمل ويراد به أنه ضعيف ولكن يعتبر به وقد يستعمل ويراد به ان احاديثه قابله للتحسين ومقبول قد يستعمل ويراد به شيء ولا أصل له قد يستعمل ويراد به شيء اذا هذه المصطلحات بالضروره ينبغي أن يعرفها الطالب ولا سيما في الجوانب التفصيلية أو في المسائل الجزئية ولسيا اذا إدارة أن يكتب في هذا في هذا الفن فأهل العلم بالحديث يهتمون في دراسة علوم الحديث بماذا؟ ماذا يهتمون؟ بمعرفة المصطلحات بمعرفة المصطلحات. مصطلحات من؟ مصطلحات؟ أهل دون غيرهم. فانا مثلا أنا عندما أدرس علم الحديث او علم المصطلح اعتني بماذا باستراح اهل الحديث عندما ندرس عنا اصول اعتني باستراح اهل الاصول واعتني بمعاني اعتني بالمعاني والدلالات التي قصدها الاصوليون أم التي قصدها المحدثون اذا كنا ندرس المصطلح المحدثون قصدها المحدثون واذا استعملت هذه الالفاظ في غير علم الحديث من العلوم فيكون المدار على ماذا على أهل العلم بالفن الفن وما ينبغي أن نخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطراحي ركزوا هذا جيدا عندنا المصطلحات وإن كانت هي عبارة عن ألفاظ لغوية ولكن علماء الحديث اختيارهم لها لاحظوا المعنى اللغوي لها الا انه ينبغي ان يقف الطالب الامر عنده عن ماذا عند هذا القدر عند هذا القدر لانهم لاحظوا ايش لاحظوا المعنى اللغوي فقط فما ينبغي ان نزيد والذي عن المصطلح ايضا كذلك وان كان المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي يتوافق مع المعنى اللغوي من جميع الحيثيات او من كل الجهات فلذلك قال العلماء تصوروا مثلا المحدثون اختلفوا في شيء اختلفوا في الحديث الشاذ في تعريف الحديث الشاذ الأصوليون عرفوه بتعريف والفقهاء عرفوه بتعريف وأهل الحديث عرفوه بتعريف أنا نسيت أين قرأت كلام الإمام بن دقيق العيد ابن دقيق العيد قال إذا وقع الخلاف فالمدار على ماذا المدار على تعريف أهل الحديث المدار على تعريف ماذا؟ لماذا؟ لأن المصطلحات دائماً تربط بماذا؟ بقائلها المصطلحات دائماً تربط بقائلها وتربط في الفن الذي قيلت فيه تلك المصطلحات عندما تقال في المصطلح ينبغي أن تكون في المصطلح لأن الاصطلاحات قد تكون خاصة بأهل الحديث وقد تكون عام وقد تكون عام ومتى وقع الخلاف نرجع إلى مالا رجعنا إلى أهل الفن سواء كان المحدثين أو كان يعني سون كانوا المحدثين أو كانوا الأصليين فنأخذ باستلاحهم لا باستلاح غيرهم لماذا؟ لأن العبارة بماذا؟ بأهل الفن لا بغيرهم لماذا دائما يقول العلماء الحديث العبره باهل الفن لا بغيرهم لماذا يقولون هذا لانه اضرا باستراحاتهم من غيرهم ان يقولوا اهل مكه اضرا بشعارها فهم اضرا باستراحاتهم عن غيرهم ولا لا اضرا اذا فلذلك كما اقول لكم دائما عندما نختلف نرجع الى ماذا الى اهل الفن الرجوع دائما يكون اهل الفن ولذلك قال المصنف رحمه الله أهل الحديث قال ان التصانيفَ في استلاحي هذا في ثم قال أهل الحديث أهل الحديث ما معنى نقف عند قوله الحديث أهل الحديث ماذا يقصد بقوله في أهل الحديث الحديث ما معنى الحديث لغة الحديث لغة الجديد الجديد هذا إذا عرفنا بالحقيقة وإذا عرفنا عرفنا ضد ماذا نقول ضد القديم ضد القديم إما أن نقول الجديد وإما أن نقول ضد القديم ضد القديم واضح لا. وكيف نجمع الحديث اجمع الحديث ها. على أحاديث أو ها حوادث ها. ها اجمع الحديث حوادث حوادث حوادث السير حدوث حدوث وحدوث وما المراد بالحديث هنا هو ما اضيف للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه وزاد بعضهم وهموماته او تركاته على قوله وقيل ما أضيف للنبي وغيره فإذا قلنا ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقيه أو همومات هم النبصاص أو طرقاته ها يكون قول المقطوع والموقف داخل ولا غير داخل, غير داخل لكن إذا قلنا ما أضيف للنبي وغيره ماذا يدخل؟ يدخل الموقف والمقطوع لان ماذا لماذا قلنا هذا الحديث ركزوا معي جيدا في هذه المساله ولا احب ان أعيدها لاننا سياتي الكلام في فقره من فقرات المثل ولا اعيد هذا الفرق الحديث قلنا هو الجديد او ضد القديم وهو جمع احاديث او احدوث واضح هذا وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه او هموماته صلى الله عليه وسلم او تركاته واضح هذا طيب إذن هنا يدخل المرفوع فقط ولا يدخل الموقوف ولا المقطوع لكن إذا قلنا ما أضيف إلى النبي أو غيره أو غيره ما أضيف للنبي وغيره يدخل إيش أخبار الصحابة وأخبار التابعين فإذن معناه أنه يدخل الموقوف والمقطوع فيكون الحديث مرادفا لماذا ها للخبر؟ مرادف للخبر فهمتم ماذا ما انا مرادف له ما مرادف له يعني وإن اختلفت الألفاظ عن واحد الترادف هو اختلاف في المعنى واتفاق في اللفظ ها طيب قيل الحديث هذا التعريف هناك من قال بأن الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره طيب ننظر فيكون بينهما ماذا ماذا يكون بينهما ها يا نادر انت قلت بانك من طلبة العلم شوف واش من طلبة العلم ولا من خرابيط لا انت ايش اسمك نزار ها يعني اذا كان مثلا على القول بان هناك المراد في الخبر يعني يستعمل الحديث ويراد به الخبر ويستعمل الخبر ويراد به الحديث يعني كما نقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول خبر النبي صلى الله عليه وسلم واضح طيب او يقال الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره فيشمل ايش قول الصحابي وقول التابعين فيكون بينهما ماذا عموم وخصوص مطلق يكون بينهما عموم وخصوص مطلق معنا كل حديث خبر وليس كل خبر حديث بينهما عموم وخصوص مطلق واضح؟ أنت يعني تريد أن تكون طالب علم أهل الحديث كانوا سريعين في الكتابة حتى تعلمون واحد يعني يكتب ومن اهل العلم واذا به القلم توقف قل قلم بدينار فترامت عليه الاقلى قلم بدينار وتصور دينار ذهبي شاي يساوي ها استوي دولة العراق يعني معنى هذا ذهبي فلذلك قالوا طالب العلم ينبغي أن يكون سريع الكتاب ولعلنا إن شاء الله سنوقذ بعض الحلقات في هذا المسألة للطلاب ديال سرعة الكتابة وماذا ينبغي أن يكون عند الطالب وكيف يعني في مسائل الحفظ والفوائد التي تمر به يستهين بها ولا يسجلها ثم يفوته خير كثير إذن قالوا الحديث ما جاء عن النبي والخبر هذا قول ثاني والخبر ما جاء عن غيره جاء عن غيره يشمل الصحاب ولذلك جمع الان اثار الاخبار ها. يعني ماذا يقولون فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق معنى كل حديث خبر ولا عكس معنى وليس كل خبر حديث هذا معنى ولا عكس ولذلك الآن, الآن الحديث لغه قلنا واصطلاحا وبعض انواعه انا كنت قد نظمت هذا إذا كنت مثلا في استطاعتكم تحفظوا أملأ عليكم الأبيض إذا كنتم لا تحفظوا دعونا منها افهموا هكذا فقط الفرق بين معنى تعريف الحديث نظمت تعريف الحديث في دليل الفلاح في معرفة بعض الفاظ أو أولويات المصطلح الحديث من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح ثم الفرق بينهم هل تحفظوا اذا كنتم ستحفظون انا اسالكم ها طيب في اللغه الحديث ما تجدد في اللغه الحديث ما تجدد يعني سابقا قلنا ان الحديث لغتان ها هو الجديد والصراحه ضد القديم وفي اصطلاح ما يكون مسندا وفي اصطلاح وحاولت يعني في عدنا النظم المنظومه حاولت ان يكون إن يكون وجيزا يعني قليل الالفاظ ولكن كثير المعاني حاولت هذا ها قل بيت في اللغه الحديث ما تجدد وفي اصطلاح ما يكون مسندا الى البشير المصطفى النذير ما يكون مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشير المصطفى النذير من قول أو فعل ومن تقريري من قول أو فعل ومن تقرير هذا تعريف ماذا؟ هذا تعريف الحديث من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح واضح؟ بيتان ذكرت فيما تعريف الحديث لغتان واصطلاحا ولغتنا هو الجديد إذا عرفنا بالحقيقة لأن الأشياء تعرف بحقائقها وإذا عرفنا بالضديه الأشياء تعرف بأضاضها، ها، وضد يظهر حسن، والضد وبضدها تتميز الأشياء، وينشئ شئت قلت وبضدها تتبين الأشياء. إذن هذا هو التعريف تعريفه، التعريف الحديث. بما أننا تكلمنا على الفرق بين الحديث والخبر، ما هو تعريف الخبر لغة المصطلح؟ ها، من يقول لي الفرق بين تعريف الخبر؟ ها، لأن سبقاً قلنا بأنه مراد الحديث. وإذا ما هو الفرق بينهما إذا كان مرادف الحديث وما هو تعريفه ما هو تعريفه أيضا نظمت هذا في الأولوية لأن الخبر معناه النبأ وجمعه طبعا خبر أخبار هذا لا ظاهر لا تستخبر ولا تستنبئ عليه يعني خبر جمعه أخبار ظاهر ولا ما هو باعدين عند كل أحد ما ينبغي أن تطلبه وان تسال على جمعه ولذلك قلت في اللغه الخبر عين النبأ في اللغه الخبر عين النبأ والجمع باد عنه لا تستنبئ في اللغه الخبر عين النبأ والجمع باد عنه لا تستنبئ معنى العاجز فهمتم الصبر لكن ما معنى العاجز انت جماعة جمعه, جمعه واضحين عنه لا تسأل عنه لا تسأل عنه لا تستنبئ عنه واضح واضح يا جماعة ها طيب قلنا الخبر مرادف الحديد ولا لا يرادف الحديد وماذا يرادف آخر ها يرادف الأثر الأثر يرادف الخبر يرادف الأثر ولذلك الخلاف مشطر فيه ولا لا خلاف مشطر ولذلك الحديث ماذا قلنا فيه؟ ما, ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقيه أو خلقيه أو مماته صلى الله عليه وسلم يعني ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم هم بإخراج اليهود من جزيرة العرب وفعلها عمر أو طرقاته ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نعم كجيش أسامة أيضا إذن ماذا قلنا في الخبر؟ قلنا هو يرادف يرادف يش يرادف الحديث هو والأثر وهو يرادف الحديث والأثر وهو يرادف الحديث والأثر, يرادف الحديث والأثر. هذا في الاستراحة طبعا وهو يرادف الحديث والأثر في الاستراحة مع خلف إجتهار في الاستراحة مع خلف إجتهار فامتنبئ واضح البيت ااااه ايش هو هذا الخلاف ايش هو هذا الخلاف الخلاف اللي هو الان بما انه مرادف الخلاف بين الخبر وبين الحادث ما هو قيل الحادث بانه ما من تما ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما كان للصحابة, للصحابة, للصحابة غيره. ولهذا قلت قيل الحديث من تمى اكتبوا بسرعة قيل الحديث من تمى للمجتبى المجتبى يعني أقصد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف وبعضهم عده إسما ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم وإسم وألفوا فيه مؤلفات وعلى فيه بعض المبالغات طبعا قيل الحديث من تمى للمجتبى وخبر إلى سواه أو نبى وخبر الى سواه او نبا او أيضا ايضا ها واضح فهمتم هذا او نبا ثم ما هو الاثر اذا عرفنا الخبر ما هو الاثر لان لا بد من هذه الاشياء وس... اي واحد يتكلم في علم مصطلح لا بد ان يفهم الطالب معنى الحديث معنى الخبر ومعنى الاثر والفرق بينهم الفروق بينه لا ضد منها ما هو الاثر في اللغه ها الأثر ما... ها ما جاء النبي صلى الاثر هو ما جاء بك الي ها, هو ها. بقائم. بقائم. الأثر, الأثر, ها. الاثر هو ما لا الاثر الاثر هو الذي يتركه مصطفى في, في, في الظهر عندما يحجب <تصفيق> الاثر بقيه الشيء بقية الاثر ما يتركه في الظهر الافر بقية الشيء ها بقية الشيء في اللسان العربي عند أهل اللسان معتبر عندما يطلق اللسان معتبر ماذا يراد به؟ اللسان العربي في الوقت اللي كنا نعتز بالعربية قبل أن يأتي بلو علمان قبحهم الله وصاروا يعني ما شاء الله اللغة الأم عندهم هي أمهم الهاوية لغة الصليبيين ولغة المجوس قبحهم الله فالشاهد عندنا الاثر اذا قالوا الاثر عند اهل اللسان المعتبر يعني عند اهل اللغه عند اهل اللغه ولذلك قلت بقيه الشيء يعرف الاثر بقيه الشيء يعرف الاثر هذا الصدر بها لدى اهل اللسان المعتبر بها لدى أهل اللسان المعتبى هذا التعريف تعريف ايش تعريف الاثر من حيث اللغه وتعريف الاثر من حيث الاستراح. ها انتسب او ما نسب للصحابي او للتابعين هذا هو الخبر كالخبر حبحب لانه قلنا بينهم ترادف عموم وخصوص على القول بانهم يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء واضح هذا الأثر هذا من حيث اللغة فأنتمه ما هو من حيث الاستراح ما نسب إلى الصحابي أو إلى التابعي وقيل ما نسب إلى غيره كما قلنا وفي اصطلاح السادة المحدثين وفي اصطلاح السادة هذه كتسمى لاول لأول مرة أعرفها في الحقيقة عرفتها في شنقيت لأن ننسب العلم لأصحابه أنا كنت أظن على أن هناك ألف الإطلاق فقط، ولم اكن أعلم أن هناك يا الإطلاق، لكن هذه ليست يا الإطلاق. السادتي يعني تكون هناك يا الإطلاق. الشاهد عندنا هذه ستاتي وبيينوا لكم وفي صلاح السادتي المحدثين، السادتي المحدثين، ما للصحابة تما والتابعين، ما للصحابة تما والتابري واضح هذا ها. هذا معنى والله أعلم ها. قول المصنف رحمه الله ان التصانيف في اصطلاح أهل الحديث فهمتم الان هذه الفقرات فيها اشكال ثم قال قد كثرت قد كثرت ماذا يقصد الحافظ بهذه الفقراء قد كثرت كثرت يعني التصانيف في علم مصطلح الحديث قد كثرت وتنوعت وتعددت عند الائمه في القديم والجديد في القديم والجديد ولذلك درجات من شرح الشرح تعرفون شرح الشرح ما هو شرح الشرح اللي على القاري شرح شرح النخبه شرح شرح نزات النظر شرح يسمونه شرح الشرح يعني لما جاء قد كثرت في القديم والحديث قال في قديم الزمان وجديده يعني فيما بين المتقدمين والمتاخرين وهي المصنفات التي صنفت في ماذا في علم الحديث وقد اشرنا اليها سابقا حتى بلغت الكتب المؤلفه على مقدمه بن الصلاح وحدها نحو من مئة كتاب نحو من ماذا من مائه كتاب كما بينا لكم سابقا وماذا نفهم من كلام المصنف قد كثرت نفهم منها أن الطالب لا يمكنه أن يدركها كلها حتى ولو أنفق عمره في تحصلها ولهذا قال العلامه الحازمي محمد أبي عثمان الحازمي في كتاب قيم رحمه الله تعالى اسمه عجالة المبتدي عجالة المبتدي وفضالة المنتهي قال اعلم ان علم الحديث يشتمل على انواع كثيره علم الحديث يشتمل على انواع كثيره قال تقرب من مئة نوع اعلم ان علم الحديث ماذا يشتمل على انواع كثيره تقرب تقرب من ماذا تقرب من مائه نوع وكل نوع منها علم مستقل لو انفق الطالب فيه عمره لما ادرك نهايته. فإذا كانت العلم كثيرة فليختار الإنسان أفضلها. ولذلك قلت لكم احفظوا النخبة واتقنوها جيدا وراجعوا عليها الشروش فمن اتقنها جيدا ربما تحصل له ملك حديثية اجتهادية ومن حصلت له الملك أنا ذاك يمكن أن يراجع. باقي الكتب لكن إذا رجع كل إيش كل الشرح كل الشرح لأنه تحصيل هذه الأنواع كلها ليس ممكن ابدا لأنه كما قالوا قابل للتنوع إلى ما لا يحصى هذا العلم كما قال الحافظ محاجة في نكته قابل إلى التنوع إلى ما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال روات الحديث وصفاتهم ولا أحوال متول الحديث وصفاتها وما من حالة منها هل ممكن؟ تستطيع ان تحصي لنا احوال روات الحديث مستحيل هل ممكن تستطيع ان تحصي لنا صفات اهل الحديث مستحيل هل ممكن ان تحصي لنا احوال متون الحديث وتحصي لنا صفات هذا الحديث وما من حال منها ولا صفه لا يمكن لان لذلك قال الحافظ محاجه في النكت ما من حاله منها ولا صفه الا وهي بصدد ان تفرد بالذكر واهلها تحتاج الى كل نوع الى مؤلف كل نوع الى مؤلف وهذا حاله اذن هذا ولذلك قال قد كثرت ولذلك شيخنا الشيخ طارق عوض الله اشار الى هذه الفقره في لغه المحدث الكبرى والحمد لله اكرمني الله أجازني في لغة المحدث الكبرى متنا وشرحا وأجازني إجازة مجازة خاصة ايضا في الاستراح وفي كل كتبه كل كتاب أجازني في إجازة مستقلة مجازة لأنني كنت درست كتبه في شنقط قال ماذا قال؟ قال وكثرت تصنيف في علم الحديث هذا رجل يعني ما شاء الله مبارك وما زال صغير في السن لكنه مبارك في هذا الفن ومفرد فيه لكن تألمت وتأسفت عندما علمت أنه ذهب إلى أمريكا ليقيم بها والله تأسفت لا ندري السبب لكن تأسفت مكانه مصر أو مكانه الحجاز ليدرس علم الحديث ذهب إلى أمريكا الأمريكا يعني حتى إذا كان هناك طلبت أو شيء النهار القبيل لا تكون لهم همة كهمة أهل مصر وأهل الحجاز وأهل العرب يعني بسفة عامة لأنه مشغولون هناك جو يعني بالعمل وبالوظائف ها فلذلك كنت أتمنى أن يبقى في بلده والنظار عندما ينبغي أن يكون يكون من بلدك ناظم من بلدك ولا تفر هذا لعل له سببا الله أعلم ولكن يعلم الله أنني تألمت وتأسفت عندما علمت أنه صافر جزاو الله خير يقول وكثر التصنيف في علم الحديث وكثر هذه في متنه وكثر التصنيف في علم الحديث والاستراح في القديم والحديث فبعضهم يجنح للتأصيل والبعض للتنويع والتأصيل هذا جمع لخص سبحان الله لخص يعني صفة يعني مسألة التصنيف هناك من صنف يذكر التأصيلات ثم يفرع وهناك من ينوع ويفرع ثم يذكر تأصيلات علم الحديث لا يكاد يخرج من هذين النوعين لا يكاد يخرج شنو يطى النوع الأول يؤصل أولا ثم يفرع والنوع الثاني يفرع ثم إيش؟ ثم يؤصل ثم يؤصل إذا طرق المصنفين في هذا العلم لا يكاد يخرج عن هذه طريقتان فقط حتى وإن نوعوا كلها ترجع إليها الطريقة الأولى شنو هي طريقة التقصير ثم التنويع وهذا التفريق والتنويع وأشهر من سلك هذه الطريقة من هو الخطيب البضاري في كتابه الكفاية أشهر أشهر من سلك هذه الطريقة الخطيب البضاري في كتاب الكفاية في أصول الرواية أو الكفاية في معرفة أصول الرواية ما لا يفعلها في هذا الكتاب اولا إذا قراتم الكتاب ترون أنه يؤصل اولا للقضايا الكلية يؤصل لهذا العلم القضايا الكلية ويتكلم على ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بشرائط العدالة ويبين وصول الجرح والتعديل ويبين وصول التصحيح والتعليم ثم بعد الانتهاء بالأصول ماذا يفعل يتناول التنويع والتفريع لأنواع الحديث لكنه هل يستوعب من غير استيعاب والاستقصاء للأنواع إنما هو سلك طريقة التأصير ثم إيش؟ التنويع التنويع أو التفع وهذا إذا رجعتم إلى كتاب يقول شيخنا إذا رجعتم إلى كتاب الكفاية لا تجدون بابا مفردا لنوع الحديث الصحيح ولا تجدون بابا مفردا لنوع الحديث الحسن ولا تجدون بابا مفردا لنوع الحديث الضعيف لماذا لان هذه انواع متعدده ولكنه هو اعتنى وسلك ايش طريقه اصول الكليه يعني هذه هذه اذا فهمت الاصول الكليه إذن هذه تتمخض على الاصول الكليه الصحيح والحسن والضعف من اين يتمخض من الاصول الكليه فهو سلك طريق التاصيل يذكر الكليات للجرح والتعديل والتصحيح والتعليل واضح هذا فهمتم الطريقه الثانيه التنويع ثم التاصيل ثم عكس ما سلكه الخطيب البغدادي اشهر من سلك هذه الطريقه من صاحب هذا الكتاب الحاكم الحاكم أشهر من سلك هذه الطريقة ما هي الطريقة التي سلكها أنت يا نزار ما هي الطريقة التي سلكها ما شاء الله كنت معنا معرفة علوم الحديث وكميه أجناسه حاليا هي هذا الكتاب طبع عدة مرات ولكن في حقيقة صديقنا الدكتور أحمد الفارس السلوم السلوم هو من حققه وأحسن نسخة توجد الآن في, في الأسواق هذه وأخبرني أنه سيعيد سيعيد أيضا طبعها ها إذن أول أو أفضل من أخذ بسلكالي الطريقة ما هي من هي ما هي الطريقة التنويع ثم التاصيل من هو قلنا؟ الحاكم صاحب المسترّك ثم تبعه في هذه في هذه الطريقة وعلى هذه الطريقة من؟ الحافظ بن الصلاح الحافظ بن الصلاح ثم تبع بن الصلاح أكثر المتأخرين تبع بن الصلاح ماذا؟ أكثر المتأخرين ولهذا السبب لابد أن يعرف الطالب أن الطرق كلها تمر على هذه ترك كلها تمر على هذه إما التأصيل ثم ها التنويع وإما التنويع ثم التأصيل ولذلك الحافظ, الحافظ الخطير البغدادي كان يرى النظر إلى الكليات والأصول أولا وأما التصحيح والتضعيف يأتي, ها ياتي تبعا يأتي تبعا ها وقد استفاد الحافظ المحجر ماذا فعل من يقول الحافظ نحجم ماذا فعل في النخبة ها لا وجائزه تأسيس ثم التقرير هم ثم التقرير يلا شو جائزة جائزة ت تأسيس تأسيس التنويع ثم التأسيس التنويع ثم التأسيس التفرير ثم التأسيس لا جمع بينهما بعد تأسيس التفرير جمع بينهما كنت بتقوله كنت الحمد لله <تصفيق> جمع بين الطريقتين حاول في هذا المتن أن يجمع بينهما كيف حاول أن يجمع بينهما كيف يؤثر فيه في المتن القواعد الكلية عند كل باب كما سيمر بكم ثم يعرج على ذكر الأنواع التي تندرج تحته ويميز بينها بعبارة واضحة دقيقة اذا إذا فهمتم هذا ولذلك رطب ذلك ترطيبا مبتكرا بديعا رائعا رقراقا أولا بحيث الطالب يمكن أن يلم بأطراف هذا العلم بكلتا حالتين حالتي. شيئا قصولا وفروعا من خلال ايش تحصيره لهذا المتن بسهولة ويسر واضح هذا لا. لذلك ينبغي انتفنوا هذا جيد ذكر في نوكته أن, أن الانسب في ترطيل علوم الحديث الأنسب فهمنا هذا حتى ننتقل إلى ماذا قال في النوكة هل من هذا الكلام هذا إذا قلنا طرق علم الحديث ها على قسمين القسم الأول التأصيل. تكلموا عن قليلاً التأصيل ها. التأصيل. ثم التنويع ثم ثم التأصيل, التأصيل ثم التفرع ماذا قال هذا بعد جهدين جيد فاستل ما بالما <تصفيق> شوف ركزوا معي جيد لا التأصيل ثم التنويع أنا لا أقول التأصيل ثم التنويع ثم, التنويه ثم, التنويه ثم التأصيل. لا من قال من سلك الطريقة الأولى ومن سلك الطريقة الثانية وماذا فعل الحافظ المحاجر لو لم تحسنوا من هذا من هذا اللقاء إلا هذا لكان هنيئا لكم علم الحديث يدور بين التأصين والتنويع والتنويع والتأصين هناك طائفة من أهل العلم بالحديث سلك طريق التاصيل ثم التنويع وهو إيش؟ الحافظ بغدادي في ملا؟ في الكفاءات، ثم هناك من سلك طريقة أخرى وهو التنويع المتصل، من هو؟ الحاكم, الحاكم في معرفتي أنواعي. علوم الحديث وكمية أجنسي، ثم تبعه في ذلك ابن الصلاح ثم تبعه كل المتأخرين أو أهل المتأخرين، واضح؟ الحافظ والحاج ماذا فعل؟ جمع بينهم، جمع بينهم،, جمع بينهم. الإخوة ماذا يقولون؟ يتبعون. طيب اذا عنده طريقة أخرى الحافظ تكلم عليها. ها؟ ما الحافظ الحافظ ركزوا معي جيدا في نكته ذكر على أن الأفضل والأنسب في تطبيق علم الحديث كيف يكون كيف يكون الأنسب والأفضل في تطبيق علم الحديث؟ قال اولا ان يذكر المحدث ما يتعلق بالاسناد خاصة وحده هذه الاولى ان يذكر ما يتعلق بالاسناد خاصة وحده هذا نوع اول ثانيا عكسه قلنا في السند قل في المتن ان يذكر ما يتعلق بالمتن خاصة وحده كم جزاءذا جزءان. الجزء الثالث وما يجمعهما وحده هذا القسم الثالث فعلمتم هذه التقسيمات تقسيمات سهله يعني شغلوا قليلا شغل. المخ الحافظ المحاجر فيه ركز ماذا قال الأنسف في ترطيب علوم الحديث كيف يكون أن يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده ثم أن يذكره بالمتين خاصة واحدة ثم القسم الثالث يجمعه. ما يجمعه. ما يجمعه. أن يذكر ما يجمعهما وحده هذا القسم الثالث القسم الرابع وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده هذا القسم كم الرابع. الرابع وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده القسم الخامس والأخير لأن الحافظ يقول الأنسب علم الحديث هكذا ينبغي أن يربط هكذا ينبغي أن يربط فيقول الحالة كم هذه خامس ذكرنا الخامسه لا لا لا. ذكرنا الرابع, ذكرنا الرابع. وما يختص بصفات الرواط وأحواله وحده كم سورة خمسة يقول ينبغي ان يرطب علم الحديث على هذا الشكل والمتامل لترطيب نخبه الفكر او الفكر نخبه الفكر يجد انها مرطبه على هذا الترطيب بعينه ها انتم الان قراتم النخبه كلها بهذا التلخيص قراتم النخبه الحافظ يقول الأنسف في ترطيب علم الحديث أن تكون على هذه الأنواع الخمسة هذه الأنواع الخمسة إذا تأملتم متن ابن ابن حجر في النخبة نفس الترطيب بعينه معاش إراقه ليش هو ها مع ما جمع بينه ابن حجر لا مع ايش يا لفقي الآن ما كنش جايزة ها مع زياده فضل في اخره يشتمل على انواع راى الحافظ محجر ان يفردها في النخبه وان كانت مندرجه تحت التقسيمات السابقه واضح هذا هذا معنى قول المصنف الله اعلم فهمتم هذا تلخيص مفهوم عندكم هذا معنى قول المصنف الله اعلم إن ان في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت بسيطه وبسيطات اختصرت ماذا يقصد الحافظ بن بقوله وبسيطات اختصرت قال العلماء بسيطات بوس ليتوفر علمها عند الجميع من طلبة العلم طبعا مو عند الجميع الرعاه لا من طلبة العلم ولهذا حاول تبسيطها ل ماذا ها ليتوفر علمها عند الجميع وتاملوا هاتين الفقرتين ففيهما كلام فيهما كلام ليتوفر علمها عند من محمود عند الجميع يعني مقصود طلبة العلم واختصرت لماذا لاجل ان تحفظ فيتيسر فهمها قالوا والا فالاختصار سبب في ماذا الاختصار سبب في ماذا سبب في, في الحفظ احسنت سبب في الحفظ اذا الاختصار ليس كما قال للفهم الاختصار للحفظ اذا كيف الجواب ولهذا قلتكم انتم بقولي اعتني الفقرات فهمت يا عم الفقير اذا لماذا قال الاختصار لماذا الاختصار ايه تحفظ تحفظه فيا فيتيس صارف فهموا يتيس فهموا المفروض يقول فيتيس صرف حفظوا الاختصار لماذا؟ سبب يكون للفهم ولا للحفظ؟ للحفظ لكنهم قالوا للفهم حافظ نحجر نفسه في النزهه قال للحفظ المناسبة أنا عندي أسانيد في النزاع عندي أسانيد عالية عندي أسانيد ليست عالية وأجزكم إن شاء الله إذا فرغنا منها بأسانيد الموريتاني، بأسانيد الموريتاني وهما أعلى الأسانيد إن شاء الله كما سطرونها إن شاء الله هناك سانيد أخرى إذن اختصرت لماذا؟ على اختصار سبب لماذا؟ للحفظ. سبب للفهم ولا لا سبب للحفظ على اختصار للحفظ. للحفظ. للحفظ. للحفظ وليس للفهم سبب للحفظ إذن كيف يكون الجواب؟ هو قال يتيسر حفظها اختصرها لتحفظ فيتيسر فهمها قالوا كيف يمكن الجواب الجواب اجيب بان المراد فهمها مستمر وذلك بعد الحفظ للمختصرات والمفاتيح والمقدمات كما سبق ان قلنا لكم كما سبق ان قلنا لكم ولكن وناكتلميد لحافظ من حجر. الشيخ ملا ملا إذا سمعتم ملا هي المولى ملا عمر رحمه الله تعالى أمير المؤمنين ملا قاسم الحنفي ملا قاسم الحنفي هذا ملا قاسم الحنفي من تلاميذ الحافظ من حجر. علشان قلت لكم تعملوا هذه الفقرة هذا سأل هذا الإشكال وقع له وأورده على شيخه الحافظ النحل هذا الإشكال الذي ذكرنا يعني وقع له وأورده على ماذا على اورده على على شيخه على شيخي الحافظ النحل قال أوردت على المصنف مرد المصنف شيخه يعني ان الاختصار لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم فهمت الان قال له يا شيخي الاختصار يكون لتيسير الحفظ وليس لتيسير الفن قال فاجابه بان المراد فهم متين لا يزول سريعا فهمت ماشي بحال الفهم دي أن حنا كنرسموا فقط كيرسم الفهم يعني قرأه هكذا دون أن يتقنه بعد ذلك إذا سئل يقول محتى أنظر قال المراد بالفهم متين لا يزول سريعا فإنها إذا اختصرت سهل حفظها وحينئذ يسهل فهمها بسبب حفظها يسهل فهمها بسبب حفظها ولا كذلك المبسوطة لأنه إذا وصل إلى الآخر قد يغفل الآخر قد يغفل عن الأول طبعا المرسوطة شيء آخر إن هذا هو ولذلك قيل هذا الجواب قالوا الجواب الذي رفع الايهام لأنهم كانوا يظنون وهذا ذكره حتى اللقاني قال قلت ذكره أيضا قتل بوغة قتل بوغة ذكر نفس اللي لكن اللقاني قال قلت والحق إنما الشطري ليس على اطلاقه قال لك هذا ليس على اطلاقه بل الحق ان يقال رعايه مقتضى الحال فكل من المصنفين يعني اللي يصنف قام عنده رعايه مقتضى من مقتضيات الاحوال وغلب على ظنه اضطراده على انه لا تلازم بين البسط واقتضاب ولا تلازم بين الاختصار والتسلف الفهم وما عدم الزوال فانما هو من توابع الحفظ زوال العلم من توابع الحفظ لا الفهم غالبا واضح غالبا ما يكون الزوال من توابع ماذا من توابع الحفظ من توابع الفهم من توابع الحفظ طبعا لا كما لا كما يقال فاذا هذا حتى لا ذكر هذا حتى لا يقع اللبس حتى لا يقع اللبس واضح هناك شيء نبى عليه شيخنا وهذا معروف أنا كنت نبهت عليه ولكن لا بس قال هو أورده على طريق سؤال يعني في شرح شرح شرح لماذا بسطت لماذا بسطت قال لي توفر علمها ويكثر بوسطت هيش الم... هذه هذا الم... المختصر وهذه الرسالة ولماذا اختصرت ليتيسر فهمها قال ولو قال حفظها لكان أحسن لأن الاختصار يسهل إيش الحفظ والبسط هو الذي يسهل إيش الفهم لأن الشيء المختصر يصعب فهمه الشيء المختصر يصعب فهمه لكن إذا بسطته وشرحته للطالب يفهمه ولا لا يفهمه والشيء المختصر يسهل حفظه فلعله يريد يسهل فهمه هذا يقول يعني يسهل يعني حفظه وهذا طيب قال رحمه الله تعالى إن است... من التصانيف في استراح الحديث قد كثرت وخطرت كثرت وبسطت بسطت يعني ماذا يريدون الحافظ كأن الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن التصانيف في استراحه الحديث أنواع وهي في الفقرتين نوعها إلى نوعين نوعها إلى نوعين ما هي؟ في الفقرتين شوما الفقرتين يفقي؟ بوسيطة واختصرت النوع الأول مختصر وهي الكتب كتب صغيرة ويكون منها آه. هذا المتن هذا المتن مختصر يكون منها هذا المتن معروف بنغبة الفكر في علم مصطلحي الأثر والنوع الثاني المبسوط وهو الذي يعرف بالمطولات وهو الذي يعرف بالمطولات من أين أخذنا القسمين يا جماعة؟ ها؟ بسط اختصرت واختصرها با انا لم أشأن أمر على هذه الفقرات لأن هذه الفقرات يعني تعطيك نبذة وإطلالة على علم المصطلح ان كان الدرس ال11 لكن ما زلنا في المقدمة لكن فيها فوائد كما يقولون مقدمه العضو والحجر ابن حجر حبلى بالفوائد والمختصر يحتاج الى شيخ يبينه والا المختصر يحتاج إلى إلى تبسيط وتيسير معلوم أنهم يقولون البسط في اللغة شنو معنى البسط في اللغة شنو معنى شنو معنى البسط البسط هو التوسيع البسط هو التوسيع العوام ماذا يقولون يقول هذه بسيطة ولكن يقولون هذا هو هذا خطأ هذا خطأ. له. هو هو هو هو هو هو هو يوسعه الشيخ ولذلك قالوا هذه النخبة هو هو هو هو هو هو أن يوسعها الشيخ ومن هو قالوا هو مقدمة من مقدمة هو الصلاح يعني جمع هذه المقدمة متى؟ المولية تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتب كتابه المشهور فيه هذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء كان يمليه على الطلبة ولهذا السبب لم يحصل الترطيب على الوضع المتناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفترقة أو المفرقة إن الخطيب ما ترك فنن إلا وكتب فيه فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها هذا من؟ من الصراح فاجتمع في كتابه ما تفرق في كتب غيره سيما كتب إيش؟ الخطيب فلهذا عكف الناس عليها وصاروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض ومنتصر ومعارض ومنتصر لهذا السبب أحب أن انبه ما هو السبب ان المقدمه لها شروح كثيرة وكتاب من الصلاح المعروف بكتاب ابن الصلاح هو عنده اسماء معروف بكتاب ابن الصلاح وبعلوم الحديث مقدمة للصلاح ومدخل من الصلاح أربعة أسماء ولعلي أسألكم عليها. ها وتكرروا الآن ذكرت ما هي؟ مقدمة للصلاح. مقدمة مدخل. مدخل من الصلاح. علم الحديث. مختصر مرسى الصلاح. أنا ما كنت من الصلاح. بالعكس مختصر من كتاب من الصلاح. كتاب كتاب, كتاب, كتاب مصر هذه أسماء اربعه معروضة السبب السبب كون المقدمة لم تكن مرتبة بقيت على حالها لم تكن مرتبة لأنها كانت إملاء لذلك قالوا كتب الشيخ مقبل فيها فوضى فيها فوضى لأن غالب مؤلفاته كانت دروسا وكانت إملاء فلهذا حصل في هذا لم تكن تاليفا في الغالب لكن عندنا تكون تاليف تكون منسقه مشعره فكذا انا فكذلك قالوا السبب في بقاء كتاب ابن الصلاح يعني دون ترطيب لماذا بقي على ما املا دون ترطيب لماذا لكن لماذا لم يرطب املاه شيئا فشيئا جاء أن الناس كلهم عكفوا كما قلت لكم بين ناظم العراق والصيوط وغيرهم نظموا إيش مقدمة واختصروها وانتصروا لها واستدركوا وعلقوا وحققوا ودققوا ومع ذلك ما رطبوها لماذا يلا لو أجبتم هذه ممكن في هذه جواب لأنهم تركوا لمن بعدهم. أن عثمان صرف. يرجع. يرجع يرجع لنا يلا. سلِّم آخر. نرجع يكون سلِّم ترجعنا. تجمع تجمع. ها لماذا؟ أولاً كلهم قالوا بأن من الصلاح أمل أملا كتابه إملاء فكتبه في حال الإملاء عنه ماذا؟ جمع جم كما قال هذا كما قال الحافظ البقاعي ايضا في النكهه الوفيه هذا الكتاب النكهه الوفيه قال جم جمع جم فلم يقع مرطبا على ما في نفسه وصار اذا ظهر له ان غير ما وقع له احسن ترطيبا يراعي ما كتب للنساء يعني يحفظ قلوب اصحابه اصحابها فلا يغيرها وربما غاب بعضها فلو غير ترطيب غيره تختلف النسخ تخالفت النسخ فتركها على أول خاطر لاحظتم السبب وهذا قاله حتى الحافظ نحجر النكت ونقله عنه السيوطي في تدريب ها؟ تدريب الراوي تدريب الراوي ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى فهمتم هذا هل فهمتم لماذا لم يرطب؟ لماذا؟ لأن مثلا عندما أملاه املاء كان الجمع الكبير في المدرسة الاشرفيه كلهم يكتبوا عنه وتوزعوا وتفرقوا وتشتتوا وانتشروا في البلدان ولا القرى يعني إذا جاء وصحح ورتم يعني كل النساء تضيع فيصبح طلب كأنهم ما فعلوا شيئا فلذلك مراعاة لهم لم يرطبها وإلا هو يقع في قلبه أن يرطب قال الحافظ رحمه الله فسالني بعض الاخوان طبعا احنا سابقا قلنا بأنه لم يقصد شخصا بعينه لان الاخ عندما يطلق يراد به الاخ من النسب ويراد به الاخ في الصحبه فالاخ من النسب قال الافضل جمعه اخوه من النسب إخوة, اخوه وجاء وجاء إخوة, اخوه يوسف المراد به اخوته من ماذا من النسب لكن بقي الاشكال انما المؤمنون اخوه قيل لانه استعمل كانه جعل اسرته العقيده مقدمه على اسره النسب لذلك كانت اخوه انا ذاك ها في الدين ممكن يريد الإنسان الانسان قبل النسب اما الاخ في الصحبة كيف يجمع الاخ في النسب كيف يجمع اخوه اخوه اخوه اخوه ثم اخوه ثم تأفعل جمع ثم تأفعل جمع قلة طيب كيف يجمع اخوه الإخوة أو الإخوان في اخوه كيف يجمعهم؟ اخوه اخوه اخوه اخوه اخوه اخوه اخوه اخوه يوسف اخوه النسب اخوه اخوه إخوة أنا من المؤمنون إخوة هذا فين؟ في الدين في الدين ولكأسبعت كأنها من نسب إخوة. إخوة إخوة المسلمين اللي هو قال رسلان أكثر من اليهود أعوذ بالله من غضب الله هذا رسلان مادري صلى نيادية فقط وإلا صلى الله أني أخذه إليه أخذ عزيز المقتدر ما ترك أحد من العلماء إلا وقصبه المهم الشايب حتى الدكتور نادر رحمه الله تعالى عالم فاضل مات بفتوى هو الشاهد قلنا الأخ في الصحبة يجمع على إخوان جمعه إخوان ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخوان إخوان إخواننا إخوان. هذا الحديث في صح مسلم وفي مسلم إمان أحمد قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بلى أنتم أصحاب وهذا الحديث أبي هوريلا وهم الذين آمنوا ولم يرواهم واضح وليس إخوانه في النسب، وليس إخوانه في النسب، ولذلك اختلف العلماء في هذه سألني بعض الإخوان في هذه الفقرة على أقسام قيل قصد ب فسألني بعض الإخوان الإخوان في ماذا؟ الإخوان في الدين؟ في الدين. في الدين كذلك في في, في الاختصاص يشمل, يشمل كذلك في الاختصاص. أربعة أشياء، ركز معي. فسالني بعض الاخوان يشملوا ايش الاخوان في الدين ويشملوا الاختصاص في يكون قد قصد به اخوانه في الدين هذا القسم الاول القسم الثاني قصد به إخوانه اخوانه في هذا الفن في هذا الفن يعني المصطلح وانطلقه وقيل انه قصد بذلك اخا حقيقه هو الشيخ عز الدين ابن جماعه الكناني ها حقيقه يعني ذكره حقيقة وقيل انه قصد بذلك هذا قول رابع قصد بذلك الشيخ شمس الدين محمد بن محمد زركاش هذا ذكر سابقا ذكرناه لكم صحيح وقد اشار نعم أشر إلى هذا القول الرابع السخاوي كما سبق ان قلنا لكم في الجواهر السخاوي ذكر هذا الكلام هناك من قال بأن الحافظ بن حجر يرحمه الله يقصد في هذا المقتصر أن يستوعب كل ما يتعلق بأنواع علم الحديث لم يقصد أو قصد هل قصد أو لم يقصد الجواب هو لن يقصد ان يستوعب كل ما يتعلق بانواع الحديث لان الاستيعاب الشامل والكامل كما قلنا سابقا صعب على وعسير على كثير من المطولات بل ان يكون في المختصرات على انه جمع جل انواع علوم الحديث المتداوله بين اهل هذا الفندق وما اغفل منها الا نوع قليلا ثم قال الحافظ ما أنت ماذا؟ ان الخص فسألني بعض الإخوان أن ألا خيصة ماذا يعني بقوله أن ألا ما المراد بالتلخيص؟ التلخيص هو تبيين المراد. لا لا ملخصة تبيين المراد. ها لأن الأصل إزالة الخالص. شنو هو الخالص؟ خالص يقوله خلص خلص هذا خطأ. يعني لا إزالة الخالص شو هو الخالص؟ يلا يا جماعة في عادية. الخلاص ما كل مرة تسم... تسلم الجرة. ها. الخلاص أول. ها. انت انت يا ها. انت <تصفيق> <لا>. <تصفيق> <تصفيق> ها الخلاص. ها ها قال ما كنقولش كل قلت اتخبعوا يلا نزل يا قلتي متطلع ها افراد روخا لا ها, ها, ها الخلاص الخلاص بفتحتين قذ العين قذ العين يقال له الخلاص هذا الذي يكون في العين هذا يقال له قذ العين قذ العين يقال له القذى من العين الخلص يعني قالوا الخلص يعني إن شاء الله بعد الانتهاء أنا عادي بقديم ولكن بعد الانتهاء هناك السحح ابحثوها تذكروها الخلص انتم جماعه صار الخلص هو إيش بفتحتين القذاف في العين وقد يستعمل الخلص في ماذا في الاختصار كما هنا لأنه حذف الزائد واكتفى بالمقاصد هنا جعله إيش؟ جعله الاختصار فيكون التلخيص عند المصنف يعني به إيش؟ الاختصار يعني لخص الكلام تلخيصا إذا جعله أو نقف هنا نطلنا لها لأننا نريد أن ندخل المتواتر أطلنا كثير في المقدمة ساعة أه؟ ساعة دقيقة. نقف هنا إن شاء الله على التلخيص وايضا حاولوا انظروا لنا الخلص والله تعالى أعلموا أحكم بعض إخواننا يقول يا شيخ ادعوه لحلب والله حلب تحترق قيس حلب فقط حلب وبورما ومالي والعراق وفلسطين ومصر والله مستعان والآن الموصل الموصل ونسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في كل مكان إعلاء كلمته كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسدد رمي إخواننا المجاهدين في الشام وفي غير الشام نسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفهم وأن يجعل كلمتهم واحدة وأن يجمعهم على راية واحدة لاعلاء كلمته سبحانه وتعالى وتزول الإحن والحقد والاختلافات والتفريقات لاستئصال أعداء الله الرافضة واستئصال أيضا الشبيحة واستئصال الروس جاءت الروس انس الله أن عليهم ما صلت على إسرائيل وما يعلم جنود ربك الا هو ربما يسلط عليهم جنودا أخرى وتقوم هناك نيران وتفجيرات من حيث لا تدري فنسال الله عز وجل أن يسلط عليهم وأن يشغلهم في أنفسهم وفي بلادهم ونساله سبحانه وتعالى أن يكون للمستضعفين في الشام وفي العراق وفي بورما آمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته